وَمَن يُضْلِلِ الْفَلَنَّ تَجِدْ لَهُ وَلَيْمًا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيقَاظًا وَهُم رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ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 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا الْكَافِرُ مَاذَا أُعِدَّ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أُنَبِّئْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ انهم ان يظهروا عليكم يغدوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا